بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شروط من الكتاب مبارزة هي في المنام تدل على القوم أو على خصومة إنسان مقارعة هي في المنام تدل على الأنكاد والتقرية مصافحة يفي المنى يتدل على الفائدة والمبايعة والالتزام الخير معانقه يفي المنى يتدل على طول الحياه وإن عانق ميتا طال عمر وإن عانقه الميت ولم يقبله فإن الحي يموت ومر أنه يعانق يائس من دليل على المساعدة والمعابدة من رأى في المنامي أنه يمشي مستويا فإنه يطلب شرائع الإسلام ويرزق خيرا وإن مشى في الأسواق فإن في يده وصية مفازة هي في المنامي فوز من شدة إلى رخاء أو من ديق إلى سعة وردوع من ذنب إلى توبة ومن خسران إلى ربح ومن مرض إلى صحة مكة هو في المنام تعبر بالامام فما حدث فيها من نقص او زياده فانسبه الى الامام او الى دين الرائي مدينة, مدينه النبي صلى الله عليه وسلم من راها في المنام ونزل فيها فهو حصول خير في الدين والدنيا مقعد هو في المنام اذا كان في السوق راس مال قليل او عمل يسير او زوجه قنوعه صالحه مخدع هو في المنام يدل على خداع منه لغيره او يخدع بالكلام خافت سطوته ربما دل المخدع على بطنه وما ينطوي عليه من حسن السريرة مرحاض هو في المنام دل على فرج اهم اهله وشدتهم وسعيهم وتقتيرهم وربما دل على زوجة التي يخلو بهم او الخادم المطلع عن الاسرار والعورات وفي المنام رزق او عون او فتح باب العلم او قرآن يتلقاه مويد الله تعالى خصوصا ان كان معه مفاتيح مكمسة هي في المنام ان كانت خشنة هي المتعاصر من الخدام والليل خاردينه الخدام مصرد في المنام تدل رؤيتها على المعيشه لأربابها وإن كانت مما يطاق بها في البيت في ادله على صاحب البيت الطائف بنفسه والقائم بمصالح اهله مكحله هي في المنام امراه صالحه تسعى في امور الناس بالمصلحه والاصلاح في دينهم واموالهم لان العين قوام الدين والمكحله دوله لاصلاحها نبرد هو في المنام اللسان والمبرد قضاء حال هو عبادة عباده مسقب. في المنام رجل عظيم ولمكن شديد الكلام مسمار في المنام حاكم او رئيس والمسامير تدل رؤيتها على الاعوان وعلى من المعدودة والمسمار رجلا يتوصر به الناس الى امورهم ويدل على زواج نخلق الطير في المنام نصوط للمخاص كما انه للطير عده وجله ورقاه مرن في المنام خير يصل الى صاحبه لبنخل الدقيق تدل رؤيته في المنام على الهدى بعد الضلال والتوبة بعد المعصيه وربما دل على الحاكم والفارق بين الحق والباطل وقيل هو رجل يفرق بين الاحبة وربما دل على رجل او المرأة التي لا تحمل سرا. مقلاه امرأة لا يعيش لها ولد نائدة في المنام نعمة وإجابة له ورغض عيش نيسى الحديد في المنام ولد ذكر لأنه يختم الوليد. إن الراحة في المنام تدل على الراحة والفرج من الشدائد والغنى بعد الفقر مست رجل النفاع المسل الهموم وهو دليل خير لمن أراد المشاركة وذلك الاتفاق أسمانه نقص وقعه في المنام تدل على تعريض الأعراض لأن من أسمائه المقراض وربما دل على ولي الأمر الفاصل بين الحق والباطل نرآه في المنام ألاء وغرور وقيل امراه مهد من رأى في المنامه أنه استوع هو في المهد نال خيرا وبركة وجرت على يده خيرات كثيرة لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأ الروم الرابعة والاربعوم نيجاد في المنام كرامة في مدد وعرفة مركب البحر للصيد دالة على الرزق والفائدة مزان في المنام دال على المكيال وخلاهما يدلان على الإيمان والعدل في القول والعمل نزمار تدل إليه على النهض واللعب أو تحريك الحركات وإثارة الفكن وربما دل على الأفراف والمسرعات هو في المنام على الرفيق او الزوجة او الولد خصوصا اذا كان مطرزا فانه يدل على صحب المعانى المطيفة ملحفة هو في المنام برأة صاحب الرؤية او قيمة بيته مرجان هو في المنام مال كثير او دارية الحسناء بايبوان مشربه بحمرة نسكن هو في المنام يدل على صدقة السر والحمل والأولاد وربما دل في المنت على أنه في الجنة وربما دل المسك على التجاره الراضحة لأعبابها ملح هو في المنام مارا بلا تعب وإذا رايته بين المتخاصمين فانهما فإن يتصالحان فصالحان مخ هو في المنام دفائم ودخائر مغروفة مش, مش في المنام ذنانير إذا كان في أوانه وفي غير أوانه مرض موز المال المحروز أو الولد في النشينة أو الإنسان في قمره أو السجنه أو الكتاب المنطوي على الأخبار السالفة نسلخ لا خير في رؤياه في المنام الأواح الأواحفي وسلخ الجنوب عن الأبدان وسلخ الدم والرائحة الرادية وما ذلت رؤياه على قضاء الحوائج والأفراث والحسرات لأنه أعون على ذلك مكبرة وفي المنام دلة على المعائمة والقراءة والبكاء والتكاري والخشوة والتجرب عن الدنيا مجبر الذي يجبر العظام تدلغ إياه في المنام على سلطان صاحب بصراعا يؤلف الحقوق بالأحكام على الاستقامة مهندس تدلغ إياه في المنام على خراب العادل وإمارة الخراب والفتنة والشرور مقر تدلغ إياه في المنام على الأمر المعروف والنهي عن المنكر مؤدب فدنا نبي على نفسه مؤذن دال على, ال... على الداعي إلى الخير أو العقب للأجهة أو رسول الملك أو حاجبه أو المنادي في الحبس مصور فدل مؤذن نبي على العلم والهندسة والحكمة ونظم الشعر وربما دلت عليه على التلفيق والكذب مرجوحة فراء انه في مرجوحا فهو في خلالة من دين وفي المنام عز وقوه لما راه في داره مزبله في المنام الدنيا والزبل المال مخاط في المنام ولد معصم المراه في المنام دليل على زوجها او ما تجعله فيه من سوار وغيره مرض في المنام نفاق لقوله تعالى في قلوبهم مرض البقر العاشرة نوت في المنام نقص في الدنيا فساد فيه وعلور وشرف في الدنيا اذا كان معه بكاء او صراخ وحمل على اعناق الهجاية حرف النور نور هو في المنام الهجاية والكافر اذا رأى انه خرج من الظلمة الى النور رزقه الله تعالى الاسلام والإمان وتوله الله تعالى في الدنيا والاخرة والنور بعد ظنه جنا بعد فقر وعز بعد ذل وهدايه بعد ظلام نار هي في المنام بشارة وانذار وحرب وعذاب وسلطان وحبس وخسارة وذنوب وبركة ندى وفي المنام يدل على مناره وكذلك لب الوادر والطل نصيحة في المنام من العدو غش وغرور لقوله تعالى على لسان إذنس نعنه الله وقال سماهما إني لكما لمن الناصفين الأعراف الحديث والأشرون مكاح في المنام يدل على المنصب الجليل نزول من العلو إلى الأسفل مفارقه الإنسان ما كان عليه من منصب أو زوج أو دين أو اعتقاد نقب مكر نف يدل في على السحر قالت تعالى ومن شبه النفاسات في العقد. الفلق الرابعة نسجن دل على طول العمر وربما دل على توسط الحال نوم رفلة معاس امن من الخوف ويدل على توبة للعاصي مواح يدل على الوعظ ناقوس او زوجة ذات اولاد او مؤذن وربما دل على الشهرة والفضيحة نبيض التمر والزبيب غير المسكر يدل في المنام على الهم والنكب وربما دل على اعظمك العيش على اعظمك العيش نحل في المنام خصب وظيمة لمن ابتناه مع حطر نخل في المنام رجل عالم أو ولد وقطعه موته ناطور في المنام رجل في الولاء ذو مال. نمل. في المنام قوم ضعفاء أصحاب حرس. والعذرو بالهند والأهل والحياة الطويله ناقة. في المنام امرأة. ان كانت من البخت فهي جميع وإن كانت من غيرها فهي امراه عربيه ومن حلب الناقه تزوج امراه صالحه ولحم اللوق يدل على وفاء النادر نعجه امراه شريفه وعيده كريمه نعامه امراه بدويه عربيه نسر يرمز للسلطان والقوة والنفوذ فمن أكل من لحم النسر اخذ شيئا من جسد وعظمه كانه يصيب مالا من سلطان. نعم نعم نعم وذلك نعم الدني نهر رجل جليل من دخل فيه نعم نعم من أتاب الناس ولا نعم الشرب من النهر لقوله تعالى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في المنادي امراه فمن على راسه اكليلا من النرجس تزوج بامراه لا تذم صحبتها نارنج في المنادي شر كله او فتنة نبق في المنادي رزق نعناع يدل على النعي نواه داله على النقيل والفتيل والقرطمير نساء فمن في المنامي على زينته الدنيا نجاسه رأى في المنامي وكان عنده وجيعا او امان او شهاده او عليه غين او غير ذلك مما اذا لم يردها كان اكلها فان غسل تلك النجاسه فانه يخرج من ذلك ولكن من عليه ويسعى في دينه وامانته او رد وديعته ويكون الدين والامانه باقيين هيده من غير اسم حرف الهاء هلال في المنال اذا طلع في محل فهو ولد ذكر كريم لمن راه او اله يتولاها او رمح في تجارته هباء في المنال كلام ضعف لقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا الفرقان الثالثة والاشهول هرولة في المنام غفر بالعدو هزال في المنام دليل على الفقر وضعف في الحال وانحطاط القدر هديه في المنام فرح لقوله تعالى بل أنتم كنت تفرحون المنام السادسة والثلاثون هودج في المنام يدل على المرأة لأنه مراكب النساء وربما دل الهودج على الفرقة هاتف، في مني انه سمع صوت هاتف بأمر أو نم أو إنذار أو زج أو بشارة، فهو كان سمعه بلا تفسير ولا مثل وكذلك جميع الأصوات. هزار ولد ذكي فصيح. هد هد يدل على هد العامل من اسمه وربما دلت توجهه على رسول الصادق. هرة في المنام خادم حافظ للإنسان. هج بالعين ورؤياها في المنام تدل على وقاية الدين حرف الواو الوضوء مرار في المنام أنه توضأ على وضوئه دهاي بذب الوضوء فإن على نور وصية في المنام دالة على الصلة بين الموسي والموس وقف في المنام دليل على الأعمال الصالحة وديعة دالة على سر يقل عليه الموجة فعيني و أو أودع وديعته لمن دل على أنه ميضي أسره لمن يحفظه وليمة من حضر في المنام وليمة أو ما في المنام دل على زوال الهم ولادة رأت الحامل أنها ولدت ولدا ذكر فإنها تضع أمسى والعكس صحيح والبنت فرد في التأويل والإذن هم وجه وفي المنام إذا رأيته حسنا فإنه يدل على حسن الحال في الدنيا عن بشارة السرور وإذا رأيته أسود فإنه يدل على بشاره بأنثى لمن له حامل لقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل ودهه مسودا وهو كظيم أنه الثامنة والخمسون وريد غير الوريد تدل على موت الإنسان ورد رجل فيه شرف الولد او, أو قرون غائب او الماء ورث يدل على الافراح وتجديد الارزاق وربما دل على الاخبار الساره والسعده في المنام الخادمه يعكس وضعها وصورتها راحه او تعب كمنيمه او نكد وجد في المنام ممكن سلطان ونفوذ وجع في المنام من الذنب ورم هو في البدن إذا رأاه الإنسان في المنام زيادة في ذات اليد وحسن حال واقتباس وقيل هو مال بعد كلام وهو لا يبقى والورم في المنام خيلاء وعدب ودعوى باطلة وداء هو في المنام أذن ينزل بالناس من السلطان الحاكم أو الرئيس من حبس أو قصد بالشر الولح هو في المنام حيره في الدنيا وحسن عاقبه في الاخره الوضع في المنام يدل على بلوغ المراد الوسخ إذا الإنسان في ثوبه أو جسده أو شعره فإنه هم لصاحبه الوحل هو في المنام من مشى فيه هم من. الوادي يدل على السفر المتعب أو على الإنسان صعب المراز أو على طول مدة المسافر وطواط تدل رؤياه في المنام على الضلاله والعمى وجاع جال للمريض على موته وطلاق الزوجة والسفر ونقله الانسان مما هو فيه ورق الشجر في المنام يدل على الكسوه واعظ في المنام دال على البكاء والحزن والهموم المتواليه حرف الياء يد هي في المنام احسان الرجل وظهره وسنده واليد اليمنى قوه صاحب الرؤيا ومعيشته وكسبه وماله ومعوفه الله تعالى. وفي المنام إذا كان يمين كاذبا فقر ودين وخذال وفداء. قد يقول يمين فجر خراب المنزل من الحلفة. واليمين الصادقة طعام صالح وأمر من الخوف. يكمل. هو في المنام ذل. يا سمين. نوادر في المنام يا سمينة. أو رأه ماذا سرورا وفرحا وخيرا. ويدل على العلماء. يا قوت هو في المنام فرح وله يا هو في المنام رجل حلاف كذاب فمن نازعه نازع إنسانا كذلك انتهى كتاب دليل حيران في تفسير الأخلام تأليف محمد علي قطب الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه النادة الإضافية قراءة النجوم والحظ والطامر بين الحقيقة والخرافة المؤلف مجد محمد الشهناوي الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت تقديم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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل الثانية بعدين يا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما فَإِنَّ فِي رجالا كثيرا كَثِيرًا واتقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا النساء الايه الاولى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميا يصحح لكم اعمالكم ويرزق لكم من ومن لا الله ورسوله فقد ضل فوزا عظيما الاحزاب من السبعين الى الحامية والسبعين اما بعد فان مرسل شرية في شوق جائم وتطلع مستمر الى معرفة في المستقبل وكشف ما يدور به وهذا مما خطص الله به نفسه ان لا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى فهذه الخصلة التي في الانسان اعني خصلة تطلع الى الغيب هي التي تبتعه وبقوة إلى حبائل الدجالين والمشعوذين مع مدعي الرسوخ في كشف من الغيب ورطلا عليه تبارك الله وتعالى عمه الشركون ومع التقدم العلم في عصرنا الحالي وانتشار وسائل الإعلام ما بين مسبوعة إلى مرئية ومطبوع كانت الفرصة متاحة للدجالين والأفاكين والمشعوذين لبس إفتهم ودجلهم وجذب ودزل الناس إلى شباكهم وحبائلهم الى عناه في نفس الوقت تقدمت البحوث العلمية لمواجه هؤلاء واتثبت ما يقولونه بيزن دقيق وتصبب مدى صدقهم أو اشكهم وفي هذا البحث نتناول بعون الله تعالى قصة التنجيم والحظر والطاعة منذ البداية وحتى اليوم وكذا الاسئلة التي ترعى المجدولين لكشف الغيب والتنبؤ بالمستقبل كما يدعون ثم نتناول رأي الأئمة. وتجارب العلماء فيما يخول به هؤلاء وأيضاً حكم الدين الحنيف على من يصدقهم أو يذهب إليهم أو يتعامل معهم وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع. وقد سبق أن أصدرت مكتبة القرآن للطبع النشر والتوزيع ثلاث كتبها العربية وهي العلاج رباني للسحر والنس الشيطاني حسد الحاسدين بين العلماء بين حقيقة الحسد وعلاج محسود. تحضير الأرواف وتسخير الجام بين الحقيقة والخرافة وهذا الرابع الذي وين ليت الآن وقد أسميته اقتراءة النظر والحظ والطالع بين الحقيقة والخرافة وتعادتنا في تناول هذه القضاء فإنما ولا شك نأخذ في المقام الأول ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحدافيره لا نزيد ولا ننقص ولا نحيد بعيدا عن البجل والبجانين والشعارة والمشعودين سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق في العمل والعفو عن التقصير سبحان ربك رب العزة عم المصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصافات الثمانون والمئة إلى الثانية والثمانية والثمانية والمستعين وآخر أن الحمد لله رب العالمين مجد محمد الشهاوي بمعط مصر في غرة الشهر السابع سنة تسعين وثمانين وتسعمائة والف من الميند الفصل الاول التنجيم من البداية حتى اليوم بداية التنجيم النظر الى السماء طبيعة فترية منذ ان خلق الله الانسان وحتى وقتنا الحالي يقول علينا الأولى تمامك وتعالى قصة نظر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى السماء وكيف كان ذلك مقدمة إلى أن ينبه فطرة الإيمان إلى خالق جمع عنه فيقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصنام الآلهة إني أعاك وقومك في ضلال مبيل. وكذلك نريه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقين فلما جن عليه الليل وآتوا كذا قال هذا ربي فلما أفل قال لنا أحب الأفلين فلما رأى القنع دازرا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بليء مما تشركون اني وجهت وليي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الأنعام من رابعة السبعين إلى التاسعة والسبين يقول الأستاذ محمد العزب موسى ربما يكون التنجيل هو أقدم عمل أقدم علم إن جازب أن يسميه علما في التاريخ منذ فجر البشرية أخذ الإجسام يتطلع إلى السماء أعتقادا منه بأن النجوم آلهة أو أعواح آلهة لما تأثير على البشر وقد اكتشف الأسريون مؤثرا قطعة من العظم عمرها أكثر من ثلاثين ألف سنة تحمل علامات يبدو أنها تشير إلى منازل القمر وعقام أبناء الحضارات القديمة في آسيا وأوروبا وأمريكا أبراج عالية يستخدمها الكمر كمراصد لمتابعة حركة النجوم والتنقيد في السماء عن مفاتيح المصير البشري ولكن التنين هذا رشاوان كبيرا في بلادنا بين النهرين حيث السماء الصافية بلا سحب تمضي فيها ملايين النجوم بوضوح ومنذ خمسه آلاف سنة كان كهنة بابل يدرسون النجوم ويطلقون عليها الأسماء وما ان حل القرن السابع قبل الميلاد حتى كان الكهنة أول من منجمون البابليون قد اكتشفوا بالفعل عشر برجا في السماء هي النبضون التي نعرفه الآن، وسموه باسمائها وعزوا إليها خصائص طيبة أو شجية. انتشرت التنجيم من بابل إلى مصر وبلاد إفريق، ولكن مصر القديمة لم اهتماما كبيرا من تنجيم، البمعرفة أصل النجوم في الحياة البشرية، وكانت أكثر اهتماما بالفلك، أي برصد حركة النجوم لاستخدامها في بناء المنشآت الهندسية والمعماريه ووضع التقويم وانكذا كانت بصر مهدا لعلم الفلك كما كانت بابلو مهدا لفن التنجيم اما في بلاد الاغريق فقد تطور التنجيم كما نعرفه الان فقد زوج الاغريق ذلك الاجرام السماوي وآلثتهم كوتب الزهرة مثلا يرمز الى افروديت ربتي الحب والجمال عندهم والمشتري يرمز الى زيوس كبير الآلهة ويدل على الخير فهنا المريخ يرمز مارس جله الحرب ويدل على القتال والشرب المكبات. وصنع اليوريق استرلابا شخصية هامش الاسترلاب آلة تدريم الخاص تستخدم في الفلك وقد صنع العرب استرلابا ولم يكن أداة فلكية فحسب بل كان عملا فنيا ودقيقا وللاسترلاذ نحو ألف طريقة للاستعمال في مجال القياسات الفلكية فهو يستخدم لقياس الحركات السماوية ولضبط الوقت ولقياس ارتفاع الجبال إلى آخره ولا يزال في بعض المراصد في أوروبا حتى الآن بين معقفتين الشكل رقم واحد في ملاحق هذا الكتاب انتهى وصنع الاغريق استغلالات شخصيه واعتمدوا في فن التنجيم على خبره البابليين حتى انهم استقبلوا منجما بابليا اقام مدرسه للتنجيم في جزيره كاوس اليونانيه عام ثمانين بعد 200 قبل الميلاد تجمد فيها عدد كبير من شباب المنجمين الاغريق وابتداء من عام 200 قبل الميلاد اخذ التظاهر مؤلفات اغريقيه في التنجيم ثم بلغ التنجيم دروته على يد العالم الاغريقي السكندري كلوديوس مطليموس في القرن الثاني الميلادي ويعتبر بطليموس اعظم فلكي في العصور القديمه وقد خرائط مطليموس وجداوله عن النجوم والكواكب وحركتها في قمه السماء لا تضاهى من حيث الدوقه حتى القرن السابع عشر الميلادي وعمل الكتاب في التنهيم اهم كتب الفلك على الاطلاق في العصور القديمة وفي هذا الكتاب بعض الاساسيات التي قام عليها علم الفلك الحديث انتهى الوجه الاول